انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاء انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاء هِيَ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَتَرَبَّعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقُ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ jaun